لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصبع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 من شجرتها نَحْنُ نحن المنشئون نحن جعلناها وَمَتَاعًا ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا بِمَوَاقِعِ بمواقع النجوم وإن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 أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنُونَ وَتَجَاعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُم تُكَذِّبُونَ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَن حِينَئِذٍ إِذِ